بسمه ا ل ل امل ل ر ح ن ا ر ح ي م أ ه ل ا بكم وبسمة م أ ل جديدة بسمة أمل ل ا ن ه ا ر د ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ص ة للوفاء يا سلام على الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا ج م ا ع ة عايز تحب النبي اوي اوي, أوي؟ طب اسمع معايا ي ل ق ص ة د ل صلى ن ب ي ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم م ي ن أكتر ث ل ا ث أ ش خ ا ص س ع د و ا في حياته وقفوا جنبه في حياته أ ن ا أ ق و ل ل ك يا سيدي زوجته ا ل س ي د ة خ د ي ج ة وعمه أ ب و طالب طبعا عمه مكنش ا ا مسلم مكان ا كافر يبقى زوجته ا ل س ي د ة خ د ي ج ة أ ك ت ر و ا ح د ة وقفت جنبه وعمه أ ب و طالب طب ومين ا ل ث ا ل ث ا ل أ ن ص ا ر الي ل لقوه وخدوه وراح لهم ا ل م د ي ن ة طب دول أ ك ت ر ناس ساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة وماتت النبي الله لسه وهو صلى طب النبي عايز يرد الوفاء ل ل ت ل ا ت ة طب ح ي ر د ه و ه م إ م ت ى بعد حوالي عشر سنين من موت س ي د ة خ د ي ج ة و أ ب و طالب لسه فاكر يا رسول الله ن ح ن بننسى ض ر ا ر ي ا ل م ر ا ت و بتموت بعد شهرين بيقطع الصور ويخبيهم عشان يتجوز و ا ح د ة ت ا ن ي ة وماتشوفش صور م ر ا ت و إ ن ت لسه فاكر يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ح ي ر د الجميل إ م ت ى يوم فتح مكه ة حاجة عارفين كلمة الضربة الثلاثية ال... حيعمل ح عارفين ي ع ثلاثي للتلاتة وفاء في داخل النبي صلى الله عليه وسلم م ك ة فتح م ك ة بقى انتصر فيروح له أ س ا م ه بن زيد الصحابي يقله و ل أ ي ن ستقيم يا رسول الله هتقعد فين النبي عنده بيت. بيت بيت مين بيت هو و ا ل س ي د ة خ د ي ج ة أ ي ن ستقيم يا رسول الله بس بيت ا ل س ي د ة خ د ي ج ة ابن أ ب و طالب خ د ه يعني خدوا لما النبي هاجر من مكه ل ل م د ي ن ة عقيل بن أ ب ي طالب أ خ و علي بن أ ب ي طالب عقيل دا مكنش مسلم كان كافر فخد بيت النبي وقال د ه بيتي هو ك د ه دا بتاعي فبيقولوا أ ي ن ستقيم يا رسول الله فرد عليهم وقاللهم وهل ترك لنا عقيل بيتا دا خد بيتي أ ن ا ومراتي حبيبتي خ د ي ج ة وهل ترك لنا عقيل بيتا ف أ س ا م ه بن زيد قاله ف ت أ خ ذ ه منه يا رسول الله م ن ت الوقت المنتصر خده منه قال لا وفاء ل أ ب ي ه أ ب و طالب لا بقى انا يوم انتصاري أ ز ع ل أ ب و طالب في ابنه طب دا ابنه مش مسلم ش م يا رسول الله و م خ ت ص ب ي ت بس أ ب و طالب وقف جنبي لا لا لا معملش كدا يوم انتصاري إ ي ه دا طب أ ي ن س ت ق ي ن يا رسول الله أ ك ي د عند ا ل ك ع ب ة بقى عشان كل الناس تجيلك قال لا انصبوا لي خ ي م ة عند قبر خديجه ة ي ن ر أبيض فكرها يا فكرها الله رسول هتقعد فين حطولي خ ي م ة بس دا قبر خ د ي ج ة بعيد عن ا ل ك ع ب ة دا في ح ت ة اسمها العوالي لا خلوني جنب قبر خ د ي ج ة ليه يا رسول الله لتشاركني انتصاري كما شاركتني أ ح ز ا ن ي الله مقالش ا ك د ه بس هو تصرف معناه ك د ه زي ما شاركتني ا ل أ ي ا م ا ل ص ع ب ة عايزها تشاركني حتى بعد متها و يوم انتصاري إ ي ه الجمال دا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إ ي ه ا ل إ ن س ا ن ي ة دي إ ي ه الحب إ ي ه تقدير ا ل م ر أ ة د ه فططن... طب وليه خ ي م ة أما... طب ما يبنوا له بيت ويقعد بقى خلاص ويبقى بيته هناك لا خ ي م ة ليه علشان انا راجع ل ل م د ي ن ة انا مش هاعد م ك ة ليه طب مش بلدك م ك ة الي ل انت بتحبها وفاء للانصار مش الانصار دول وقفوا جنبي مش الانصار دول الي ساعدوني وانا وعدتهم ان ن ا لو انتصار اتحرجع بلدهم عشان ك د ه النبي اتدفن في ا ل م د ي ن ة النبي كل واحد بيحب يا ج م ا ع ة مننا يدفن في بلده لكن النبي المدين اتدفن في المدينة وفاءً للأنصار. دا ه و بقاء النبي مدفون في ا ل م د ي ن ة وان احنا ب ن ز و ر ه في ا ل م د ي ن ة دليل الـ الـ الوفاء إ ل ى اليوم ي ا موقف واحد فيه ت ل ث حاجات فيها وفاء يا سلام مارديش يسكن في بيته علشان يسيب البيت لعقيل رغم ظلم عقيل وفاء ل أ ب و طالب ابحى تقعد قبر عند خديجة فين وفاء لخديجة طب و هتسكن في بيت ولا في خ ي م ة لا في خ ي م ة رغم ان هوا ه ل ق ا ئ د المنتصر عشان أ ط م ن ا ل أ ن ص ا ر أ ن ا ر ج ع ل ك و ا تاني أ ن ا مش جايبني بيت و أ ع و د هنا أ ن ا ر ج ع ل ك و ا م ر ة ت ا ن ي ة والله يا ج م ا ع ة أ ك ت ر ح ا ج ة بتعمل ب س م ة أ م ل على وجوه الناس ا ل و ف ا ة ب س م ة أ م ل مع ا ل و ف ا ة شكرا والسلام عليكم و ر ح م ة